لو نطاوع زعلنا ما تدوم ا ل ح ي ا ة ادري اني خطيت وانت مخطي بعد بس انا اقول ننسى إن وشنبي باللي فات بس أنا أقول 「うざいや حبيبي ما يخلي ح د 「اسف اسف واسف لين مالها عاد あ